بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال مصنف رحمه الله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين اليوم عندنا الحديث الموقوف الحديث الموقوف الحديث الموقوف هذا هو النوع الخامس عشر والموقف معنى أنه يضيفه الراوي إلى الصحابي ويقف ولا يزيد يعني يقول مثلا قولا أو فعلا كقال ابن عمر كذا وقال ابن مسعود كذا أو قال عمر كذا أو قال أبو بكر كذا وهكذا يعني هذا يقف عند الصحابي أو يقف عند فعلي الصحابي أو على القول بتقرير الصحابي والتابعي يقول بأنه فعل بمحضر أبي بكر الصديق رضي الله عنه كذا وكذا ولم ينكر عنه أو يقول فعل عند عمر بمحضره كذا وكذا ولم ينكر عنه هذا يقوله الموقوف ولكن تكون هناك قارين لا بد منها تدل على أن هذا القول الذي قيل لا يقال عن رأي لا يقال عن رأيه يعني لا مجال الاجتهاد فيه يعني إذا كان لم يكن للاجتهاد والرأي فيه مدخل هذا يكون في حكم المرفوع في حكم المرفوع كما سيأتي إن شاء الله وسيأتي أيضا أنه إذا أضيف إلى تابعيين أو قولا أضاف إلى التابعي قولا أو فعلا ثم لم يزيد أو تقريرا على القول هل هذا يعتبر موقف أم الصحيح لا يعتبر موقوفا إلا أن العلماء قالوا حتى إذا استعملناه موقوفا فيكون مقيدا يكون مقيدا يعني موقوف إلى سعيد بن المسيب كما سبقا قلنا موقوف إلى ماذا؟ إلى الزهري موقوف إلى مالك وهكذا الحديث الذي تضيفه أو يضيفه الراوي يعني المضاف للصحابي الحديث المضاف للصحابي ويقتصر على الصحابي ولا يتجاوزه يقال له ماذا يقال له قال له موقوفة أو موقوف يقال له موقوف أو يقال له موقوف يعني على قول من يرى أن القول يعمل مطلقا قل ذم شفقا وليس القول فحسب وكذلك الفعل والتقرير وهذا مطلقا سواء كان متصلا أو كان منقطعا, أو كان منقطعاً ولذلك قال وما أضفته إلى الأصحاب من قولين وفعلين الواو في قوله وفعلين قالوا بأنه للتقسيم قالوا بأنه للتقسيم وحتى إن بعض العلماء قالوا التعبير بالواو هنا أجود من التعبير بأو يعني وما أضفته الاصحاب الأصحاب من قولين أو فعلين يعني وفعلين أفضل وفعلين أفضل وطبعا ابن مالك يقول وربما عاقبة الواو جاءت الخلافة أو كان يعني أتت الخلافة أو كان يعني وكان وكان ولكن هنا المقصود بها الواو على حقيقتها الذي هو التقسيم الذي هو التقسيم وهي أفضل من ماذا؟ من أو أفضل من أو مفهوم؟ كذلك ليس القول الفعل فحسب وكذلك التقرير والتقرير على القول به هو ما فعله الصحابي أو قاله بحضور النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عنه يعني لا يثبت النهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنها الصحابي عن ذلك الفعل الذي فعله أقره عنه يعني سكت هذا بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام وكذلك يطلق بالنسبه لماذا للصحابي يعني الصحابي او التابعي يفعل فعلا امام صحابيين ويسكت عنه ويسكت عنه او الصحابي مثلا يقول شيئا بمحضر الصحابه ويقرونه عنه وغالبا ما يتجلى هذا في التابعي يفعل فعلا بمحضار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويسكتون عنه وهذا يسمى تقريرا هذا يسمى تقريرا على القول به طبعا على القول به إذن هذا النوع هذا يقال له موقوف زكنا هذا زكنا بمعنى علمة تكمل البيت فقط تكمل البيت هذا هو تلخيص هذا النوع أو قل بأن هذا حل الفاظ هذا البيت وكل ما اضفته الى الاصحاب من الاقوال والافعال او التقرير فهو موقوف فهو موقوف ولاحظوا هنا الى انظر الى قوله الاصحاب يعني جنس الاصحاب دون استثناء خلاف للشيعة حيث يستثنون ولاحظوا ايضا وخلاف اللي لبعضه أهل السنة كابن حزم وغيره أنه يقول بأن الصحابي إذا كان مبهما أو مجهولا فلا يقبل حديثه. قال من يدرين بأنه منافق وقد سبق أنمينا بأن هذا غير صحيح ووافق الصحابي بعض أهل السنة قوله الأصحاب اللام في الأصحاب تكون هنا على الصحيح للجنس تكون للجنس فإذا كانت للجنس فهي مبطله لمعنى الجمعيه أو الحديث المضاف إلى صحابيين سواء انتصر اسناده اليه ام قطع وسواء كان الحديث من قولين او من فعل من قولين أو من فعل فهو موقوف زكنا يعني علم عندهم علم عندهم وطبعا هذا قلنا بشرط أن يخلو عن قرينه تدل على الرفع تدل على الرفع أما إذا وجدت قرنة بأنه مرفوع أو بأن له حكم الرفعي بأن له حكم الرفعي مفهوم؟ شنو هو الأصحاب وما أضفته يعني أسندته هذا معنى وما أضفته يعني أسندته إلى الصحابي يعني ما هذه ما شرطية ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب ما هذه شرطية طبعا لأن سبق ان قلنا بان في النحو ما لها معان ما لها معانن وهي تنقسم الى قسمين اسميه وشرطيه كلمه ما يعني اما ان تكون اسميه واما شرطيه تنقسم الى قسمين والاسميه لها اوجه اوجهها سبعه والحرفية الحرفيه اوجهها خمسه يعني مثلا من اوجهها ان تكون معرفه تامه يعني لا تحتاج إلى شيء وهذه التي تكون معرفة تامة أيضا تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة العامة هي التي المية تقدمها اسم تكون هي وعاملها له في المعنى وإن تبدو الصدقات فنعم ماهي فما في الآيتي فاعل نعمة معنى الشيء. أي فنعم الشيء ابداؤها هذه عامة والخاصة هي التي يتقدم اسمون تكون هي وعاملها صفة له في المعنى ونقدر من لفظ ذلك الاسم المتقدم يعني تقول غسلته غسلا نعمة ودققته دقا نعمة فنقدرها ونقول أي نعمة الغسل ونعمة الدق هكذا إذن هذا هو النوع الأول تكون معرفة أما وهي ضربان عامة وخاصة النوع الثاني معرفة ناقصة وهي الموصولة هذه الموصولة تحتاج إلى صلة وعائد كلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق مشتميلة ولكن قلنا بشرط أن تكون اسمية أما حرفية لا موصولنا الحرفي أن أن ولو وما وفي الذي خلف حكوا هذه إذا كانت حرفية لا تحتاج إلى إلى صلة لا تحتاج إلى صلة مفهوم الثالثة الشرطية شرطية هنا شرطية زمانية وغير زمانية الزمانية كما قال الله عز وجل فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم أو غير زمانية وما تفعلوا من خير يعلمه الله يعني غير محدد بزمان الرابع ما الاستفامية قال الله عز وجل يخاطب نبيه موسى وكلمه وما تلك بيمينك يا موسى والاستفهاميه يجب حذف الفها اذا كانت مجروره بحرف جر كما قال الله عز وجل عما عم بحذف, بحذف الالف لان الاصل عن عن ما عما يتساءلون يعني عن اي شيء يتساءل هؤلاء وكما قال الله عز وجل فناظرة بما بما بحذف الالف بما يرجع المرسلون فحذف الالف هنا لماذا فرقا بين ما الاستفهامية وما, وما الخبرية وطبعا هذا هو والمشهور ولكن سمع اثباته قليلا على الاصل ماشي خاص شعرا سمع ذلك نثرا وشعلا ونثرة لكن حذفها كما يقول علماء النحو أجود من إثباتها أجود من إثباتها أيضا الخامس نكرة تامة غير محتاجة إلى صفة وذلك واقع في ثلاثة مواضع في كل منها طبعا خلاف مذكور في كتب النحو السادس نكرة موصفة بصفة بعدها تقول مررت بماء معجب لك لك أي بشيء معجب لك بشيء معجب لك السابع نقرأ موصوفة بيان نقرأ قبلها ولأسباب إما للتحقير وإما للتعظيم وإما للتنويع للتنويع هذه أوزه وأضرب مع السبعة والحرفية لها أوزه خمسة يعني تكون نافية تعمل عمل ليس العمل ليس هذا في لغه الحجازين وليس في لغة الكوفيين ما هذا بشر ما هن امهاتهم الثاني مصدريه ولكن المصدريه هنا يعني غالب ما تكون ظرفيه لكن المصدريه غير ظرفيه هذا نوع كما قال الله عز وجل بما نسوا يوم الحساب فهنا تسبك مع مع صلتها بمصدر أي بنسيانهم إياه يوم الحساب الثالث مصدرية ظرفية زمانية كما قال الله عز وجل ما دمت حيا يعني هنا تنوب عن المدة وتؤول بالمصدر أي مدة دوامي حيا ولا تقع ظرفية غير مصدرية الرابع كاف عن العمل وهي في ذلك على ثلاثة أقسام إما تكون كافة عن العمل عن عمل الرفع في الفاعل أو كافة عن عمل النصب والرفع يعني وهذا مع ان واخواتها أو كافة عن الجر كافة عن الجر الخامسة الخامسة كيفاش زائدة هذه تسمى زائدة في غير القرآن وإلا فهي نقول من حروف الزوائد صيلة أو تأسيلة وتأكيدا يعني في استلاح المعربين علاش فرار من أن يتبادر إلى الذن ان الزائد لا معنى له وأن القرآن فيه الزائد والحامل على هذه التسمية خصوص المقام القرآني والتعميم لترضي الباب وقطع المادة نحوف بما رحمة من الله عما قليل أي فبرحمة ما هنا ما هنا يعني زائدة أو نقول صلة وتأكيد تأدب مع القرآن وعن قليل ما أيضا صله تأدب مع ماذا مع كتاب الله عز وجل <تصفيق> هذا وما قلنا شرطية ما اضفته أيها الراوي إلى الأصحاب يعني قلنا اللام للجنس فهي مبتلة للجمعيه الأصحاب هذا جمع صحب جمع الصحب شنو هو المراد بالصحب سبقا قلنا بأن الصحابي هنا هو كل من رأى أو لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام وزاد بعضهم ولو كان الاجتماع معه لحظة واحدة لحظة واحدة هذه الزيادة يعني أقرها العلماء هذه طبعا قد تكون خاصة معنى خاصة تكون هذه من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني ان يكون صاحبه من اجتمع به ولو لحظة واحدة أما غيره يعني من التابعين وتابع التابعين هل يعتبر صاحبا يعني بمجرد رؤيته أو بمجرد الجلوس معه أو بمجرد الاجتماع معه لحظة الجواب لا لا يكون صاحبا إلا بدوام الصحبة أو بطولها أو ما أما مجرد الاجتماع واللقي في أي مكان لا يكون به صاحبا أبدا لا يكون به صاحب الله مفهوم؟ وأيضا يشترط بعض العلماء لا بد في الصحابين أن يموت مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو حصل له حصلت له الردة عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى هذا الصحابي على الصحيح وإن كان هذا الصحيح من اقوال العلم طبعا قول. العلم لأن هناك من يقول بأن الصحابي إذا ارتد ارتفعت عنه الصحبة لا يسمى صحابيا. وهذا غير صحيح هذا غير صحيح قال بهذا بعض الظاهرية وقال به أيضا بعض الشافعية قالوا إذا ارتدى لا يسمى صحابيا. لا يقال بأنه صحابي ولا ينسب إلى الصحبة ولا ينسب إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قلنا غير صحيح والصحيح أنه يعتبر صحابيا إذا رجع إلى الإسلام إذا رجع إلى الإسلام وهناك من العلماء من يشترط الصحبة أن يكون هناك مثلا المداومة ايضا وان يكون طول ايضا ان يجتمع معه مدة طويلة وقد اشترط بعضهم ايضا في الصحبة الرواية اشترط الرواية وهذا طبعا مبالغة وهذا الكلام غير صحيح الكلام غير صحيح هو ان نصب الى بعض الافاضل الى بعض الافاضل طيب الآن نرجع الى شرح الابيات بعد ان ذكرنا. يعني أحكاما عامه وذكرنا ايجازا على البيت من على البيت فنقول الموقوف الموقوف أولا حكمه حكم الموقوف ثانيا يعني تعريفه أو نقول أولا تعريفه تعريفه التعريف الموقوف هذا اسمه مفعول الموقوف ما قلناش الواقف الموقوف اسم مفعول يعني من الوقف من الوقف معنى من الوقف كأن الراوي يقف بالحديث إلى الصحابي ويقتصر عن الصحابي ولا ينميه ولا يرفعه ولا يوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتابع باقي السلسلة سلسلة الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل يقف عند الصحابي فهذا يقال له الموقوف هذا يقال له الموقوف واستراحا ما أضيف إلى الصحابي كما قال المصنف من قولين أو فعلين زاد بعضهم أو تقرير أو يعني تقرير بالنسبة لي بعض التابعين يعني التابعي فعلا شيئا أمام الصحابي وإلا في التقرير يشترط أن يكون من المشرع مبلغ عن الله عز وجل المبلغ عن الله عز وجل على كل على القول بأنه أو تقرير فيقول ما أضفته إلى الصحابين من قول أو فعل من قول أو فعل أو فعل يعني وفعل بمعنى التقسيم كما سبق أن قلنا وما أضفته إلى الأصحابين من قول وفعل فهو شنو يسمى يسمى موقفا علماء وزكينة مفهوم طيب الذي ينسب ويسند إلى الصحابة أو صحابي واحد أو جمع من الصحابه يعني هذا الذي ينسب إليهم إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون تقريرا لماذا قلنا ينسبوا يعني وما أضفته اضفت لان لأن اضفت معناها معناها اسندت الإضافة المراد بها هنا الاسناد وما أسندته إلى الصحابي يعني هذا الاسناد هل يشترط أن يكون متصلا؟ أم لا يشترط الجواب لا يشترط سواء كان متصلا أو كان منقطعا أو كان منقطعا مفهوم؟ فمثلا يعني بالمثال يتضح المقال مثال الموقف القولي وما أضفته يعني اسندته إلى الصحابي من قول نبدأ بالقول القول مثلا كأن يقول صحابي يعني الراوي يذكر الى الصحابي يذكر الى الصحابي مثلا يصل به يعني بسنده الى عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفي كفيتم وكل بدعه ضلاله كل بدعه ضلالة وايضا ياتي بسنده الى عبد الله بن عمر يعني ف السنه والبدعه يعني قال يعني يذكر أثرا مثلا يذكر أثرا كل بدعة ضلالة وإن رأىها الناس حسنة وإن رأىها الناس حسنة أو يذكر أيضا بسنده قولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أوت لا أوت بأحد ويقسم سيدنا علي والله لا أوت بأحد يفضلني على أبي بكر أو عمر إلا ضربته حد المفترين، إلا ضربته حد المفترين، فليعلم الشيعة والروافض لعنهم الله هذا، ويقول أيضا يعني يأتي الراوي بقول ويصير به إلى علي ويقف، ويقول قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله كما في في صحيح البخاري أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله أن يكذب الله ورسوله أو ياتي بقول ابي بكر الصديق ياتي بقول أن بكر الصديق في مثلا في شرح اب الاب ابا وأب المتاعا لكم أو ياتي بقول عمر وهكذا أو ياتي في الوضوء بقول عثمان يفعل كذا وكذا ويقول يعني يفعل وضوء اما اذا قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلاص هذا مرفوع او هكذا توضع رسول الله هذا مرفوع او يقول انا اشبهكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع او يقول هذا انا اشبهكم بصلاه رسول الله فهذا مرفوع هذا مرفوع إذن هذا يقال له الموقوف يعني الموقوف يكون عندك سند تصل به إلى ماذا؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن دون أن تكون هناك قرينه تدل على أن هذا القول ليس للاجتهاد والرأي فيه مدخل أما إذا كان إذا لم يكن الاجتهاد والرأي فيه مدخل أما إذا كان الاجتهاد والرأي فيه مدخل هذا شيء آخر أما إذا لم يكن فهو في حكم المرفوع هو في حكم المرفوع كما يقول المحدثون مفهوم؟ كذلك عندنا عندنا مثلا من الأمثلة للموقوف الفعلي وما اضفته الى الأصحاب من قول وفعل وفعل الفعل مثلا تقول بأن أما تأتي بسندك إلى الصحابي وتقول أما ابن عباس وهو متيمم تذكر قوله أو فعله أما ابن عباس وهو متيمم هذا في صحيح بخارن في كتاب التيمم أو تقول أيضا تذكر عمرو العاص وما وقع له في ماذا في غزوة ذات السلاسل ذات السلاسل أو سرية ذات السلاسل تقول بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان جنوبا فتيمم وصلى بالناس إماما وصلى بالناس إماما وهكذا تذكر الأمثلة صلى بالناس إماما مشغي هذا فحسب تذكر كل الأمثلة اللي هي في الفعل موقوفة على ماذا عن صحابي موقوفة عن صحابي إذا كانت موقوف عن صحابي فهذا يقال له الموقوف يقال له الموقوف وكذلك مسألة التقرير مسألة التقرير، ومن الموقوف أيضا يعني ما جاء عن جابر بن عبد الله يعني كانوا يفعلون شيئا ولكنهم لا يضيفونه النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا أضفوا النبي خلاص يعني زال الـ الـ الـ الإشكال وزال الوقف وأصبح مرفوعا يعني أما إذا قصرته على صحابيين يعني قولا أو فعلا يعني ولو منقطعا هذا يقال له موقوف يسمى موقوف ومنه قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا أو فعلنا كذا وكذا أو أمرنا بكذا وكذا أما إذا قال أمرنا هذا على الصحيح أنه في حكم المرفوع إذا قال كنا نفعل ما لم يضفه النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا أضفه إليه خلاص مثلا حليق الجابر بن عبد الله كنا نعزل على عادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعزل على عادي رسول الله وفي لفظين هذا روال البخاري وفي لفظ أيضا كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل أيضا حتى هذا اللفظ بهذه عند البخاري كنا نعزل على عهد رسول الله أو كنا نعزل والقرآن ينزل إذن هذا من قبيل المرفوع من قبيل المرفوع وقل لي هذا ما موقف نعم هذا موقف يعني لفظه موقف وإن كان لفظه موقفا لكن ومن قبيل المرفوع لأن سن الغرض ديال الراوي هنا الغرض ديال الراوي باش يبين لك الحكم الشرعي يبين الحكم الشرعي هذا بأنه في حكم المرفوع وبعض العلماء قالوا لا يكون مرفوعا أبدا أنها اختلفوا في قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو كنا نؤمر بكذا أو ننهى بكذا عن كذا او نهينا عن كذا أو ابيح لنا كذا صحنا هذا حكم صح هذا حكمه الرف صح هذا حكمه الرف هل قول الصحابي انا اشبهكم صلاة برسول الله او وضوءا برسول الله هذا كما سبقان قلنا يعني هذا حكمه الرف وان كانت صورته صوره الموقف ولكن الحكم حكم الرف ان انت تذكر مسألة فيها حكم شرعي وهذه لا تقال عن ماذا عن اجتهاد والرأي لا مجال لاجتهادي والرأي فيها وزاد الحاكم وابن الصلاح وغيرهم يعني تفسير آية, تفسير آية يعني من الصحابي قالوا بأن هذا ولكن شرط بيكونش عنده علاقة باللغة ولا بشي مسألة يعني في البلاغة يعني معروفه بصورة عن العرب والا فله حكم الرفع أو بحل سيرك يتعلق بسبب النزل بسبب النزل مثلا كي مساله مسألة حديث المغيرة يعني كي يقول كان أصحاب رسول, رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرعون بابه بالأظافر يقرعون بابه بالأظافر على القول بأنه مشي مرفوع إن كان صواب النصالح رفعه ولكن الحاكم قال بانه موقف على القول بانه موقف موقف فلو حكم حكم الرافع حكم الرافع أو لا إذا قال الصحابي ولا دون الصحابي يرفعه يذكر الحديث يقول يرفعه أو رفعه أو يقول مرفوعا وهذا غالب ما تجدون يرفعه أو مرفوعا أو يبلغ به أو يرويه أو ينميه أو ينميه أو بسنده أو باثره مرفوع هذا طبعا له حكم الرفع هو الحامل له على قوله ينميه أو يرويه أو يبلغ به شنو الحامل على هذا لماذا لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المانع له الشك في السيغة التي سمع بها الشك في السيغة التي سمع بها هل هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول او قال النبي هذا معنى هو من قوله لكن من قول الرسول او من قول النبي ومعانه واحد يعني بالدرجاء هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا او قال النبي هذا معنى او نحو ذلك يقول مثلا سمعت أو حدثن سمعته أو حدثن هذا طبعا من من لا يرى الإبدال أو أنه قصد بذلك طلب به التخفيف وأثار الاختصار أو للشك في ثبوتين أو ورعا يعني ما أن الراوي أو المروي في خلاف فيقول بـ يأتي بهذه المصطلحات التي ذكرنا وألفاظ التي ذكرنا مفهوم وكذلك قلنا تفسر الصحابي تفسر الصحابي وطبعا كان هناك بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي يرفعه قلنا هذا حكمه حكمه حكمه الرفع أو قلنا نفعل كذا وكذا كنا نفعله كذا وكذا حكمه الرفع ايضا على قولين على قولين أما التابعي إذا قال كنا نفعله هذا مش مرفوع هذا نحن نشتطوه يكون صحابي يكون صحابي وإلا فلا يقال بأنه في حكم الرفع ولكن هل يقال بأنه موقف؟ لا ابدا لا بأنه مرفوع ولا موقف إذا لم يضفه لزمن الصحابة هذا يكون مقطوعا هذا يكون مقطوعا إذا صدر من الصحابه من التابعين لكن هذا إذا أضفه لزمنهم إذا أضفه لزمن التابعين أما إذا أضفه لزمن الصحابة فهنا يحتمل الوقف هنا يحتمل الوقف لأنه ربما اطلع الصحابة على هذا وأقره عليه وأقره عليه وإن كان على خلاف العلماء لأن ربما يعني لا ينسى بالتقرير للصحابة ربما لم يرأوا صحابي أو ربما لم يفعلوا بمحضار الصحابي مسألة تكون يعني فيها خلاف أيضا إذا أتى شيء عن صحابي موقف عليه مما لا مجال للاجتهاد به كقول من مثلا من أت ساحرا أو عرافا أو كهانا فقد كفر بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم على القول بأن هذا الحديث ماشي مرفوع مع أنه صحيح أنه مرفوع أن الحديث مرفوع فحكم الرفع هنا حكم الاثر هنا حكم الراف حكم الراف علش تحسينا للظن بالصحابة وعلى أن هذا الأثر غير مرفوع صحيح أنه صحى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما اضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زكين فهو موقف زكينا. طيب لاحظوا الموقف ذكرنا أنثلات الموقف القولي وأنثلات الموقف الفعلي وقيس على باقية وليقال ملم يقال وليقاس ملم يقال يعني مادم اعطينا لكم الضابط قسوا عليه كذلك مساله الموقف تقريري موقف تقريري هذا مشكل على كل نقول به كما يقول علماء الحديث بأن بعض التابعين يفعلون شيئا أمام الصحابة أو أمام أحد الصحابة ولا ينكر عليه فيقول مثلا واحد من التابعين فعلت كذا وكذا أمام عمر ولم ينكر علي وفعلت كذا وكذا أمام علي ولم ينكر علي وهكذا يعني يذكر أنه فعل فعل من أفعال أمام الصحابة أو أمام صحابين من الصحابة وسكت عليه ولم ينكر عليه وهل سكوته يدل على أنه موقف أم لا؟ هذا كلام قلنا فيه طويل ونتركه إن شاء الله للدورة الثالثة يعني باش نعرفوا مسألة تقرير يعني إذا التابعي قال فعلت كذا وكذا أمام الصحابي أو الصحابي فعل ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلنا بأن النبي يعني مبلغ عن الله عز وجل لا يمكن أن يزر خطأ ويسكت عن الخطأ وهذا كذلك الصحابي فنقول بأنه موقف عليه ما عندوش حكم الرف مفهوم إلا إذا كان هناك قرنة يعني تابع يفعل شيئا وينظر إليه ويقول له لا عليك فقد فعلنا هذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بمحظر النبي ولم ينكر علينا فهذه تكون قرنة صريحة بأن هذا الفعل يعني من حكمه لو حكم الرفع لو حكم الرفع نفهم والشي يقال بأن التابعي إذا فعل فعلا بأنه موقوف أم لا الجواب قلنا لا يمكن أبدا مطلقا نعم مطلقا يعني موقوف قولي أو موقوف فعلي أو موقوف تقريري لماذا مطلقا مطلقا إلا بقيد إلا بقيد شنو هذا القيد يعني يقول هذا حديث وقفه فلان على فلان مثلا تقول وقفه فلان على سعيد بن المسيب أو وقفه فلان على عطاء أو وقفه فلان على الزهري لان الزهري وعطاء وهذه كلاهما من التابعين أو وقفه فلان على ماذا على اويس القراني أو وقفه فلا وهكذا يعني يوقف قولا من الأقوال على التابعين أما أن يطلقه هكذا موقف كما قلنا في الصحابين فهذا لها قولا سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا, أو تقريرا طيب هناك العلماء يسمون هذا النوع باسم يسمونه أثارا يعني مثلا فقهاء خرصا كيسموا الموقوف أثارا والمرفوع النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه خبرا خبارا أما المحدثون ما عدا فقهاء خرصا يسمون الموقوف والمرفوع أثارا قالوا لأنهم أخوذ من قولنا أثرت الشيء أي رويته، فالموقف رواية والمرفوع رواية، إذن فلهم اسم واحد. لهم اسم واحد، وما أضافته الأصحاب من قول وفعل فهو موقوفين زوكيين. هنا بعض المسائل لابد نتحدث عنها قبل ما نذكر الحكم ديال الموقف. شنو هي المسائل؟ مثلا فروع وتنبيهات. ونكت ونكت مثلا وصور هذه صور تذكر في الموقف يعني في اللفظ دياله وفي الشكل دياله يعني طبعا المحدث يعني اللي يدقق في حقيقه الموقف يرى انها بمعنى في حكم الرفع في بعض الصور طبعا ماشي كلها في بعض الصور ولذلك العلماء ربما ذكروا هذه الصور التي سوف أذكر لكم في الحديث المرفوع الحديث المرفوع وإن كان هي آثار أو أحاديث موقوفه لفظا ولكن كما يقولون مرفوع مرفوعة حكما يعني القاعدة المعروفة الموقف لفظا قد يكون مرفوعا حكما قد يكون مرفوعا حكما مثلا هذه الصور قلنا كثيرا ولكن نذكر بعضها المشهورة والتي يذكرها أهل الاستلاح يعني أهل الاستلاح الحديث يعني علماء الحديث يقولون الصحابي إذا ذكر لنا شرح غريب حديث أو شرح آية فهذا له حكم الرف وهل بقيد أم بدون قيد الجواب قال بعضهم بدون قيد وهذا غير صحيح بعضهم فصل والقول كما نقول دائما بالتفصل هو الذي يصيب المفصل هذا بشرط وبقيد شنو هذا القيد وشنو هذا الشرط إذا كان هذا الصحابي مش معروف عليه لم يعرف عنه ماذا الأخذ عن أهل الكتاب الأخذ عن أهل الكتاب والشرط الثاني يكون القول اللي قلنا لا مجال للاجتهاد فيه لا مجال للرأي فيه الشرط الثالث يكون ما عنده تعلق ببيان لغة أو بشرح غريب لفظه من اللفظه لفظ من الفاضي قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا اذا فهذا كي يكون له حكم الراف وعطينا المثال المثال يعني واحد الصحابين غير كلنا ما يتعلق ببدء الخلق ما يتعلق ببدء الخلق هذا طبعا لا مجال للرأي فيه لا مجال للاجتهاد معه لا يمكن أن يجتهد لأن هذه مسائل غيبية لا تصدر إلا عن صاحب الشريعة مفهوم أو اخبر على أشياء ستأتي كتتعلق بالملاحم وكتتعلق بالفتن وكتتعلق بأحوال يوم القيامة وكتتعلق بالجزاء كيف يعرفوا هذا هو أو يتكلم لنا مثلا دون أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن حمار الدجال وعن شكله وصفه وعن قامته وعن طوله وعن وعن بالتحديد أو يتحدث عن الدب أو يتحدث أيضا عن بعض الأوصاف تتعلق بالمهدي أو يتحدث أيضا بالصفة التي ينزل عليها عيسى عليه الصلاة والسلام أو يتحدث عن المدة التي يقضيها الدجال أو يعني سياحته يتحدث عن سياحته في الأرض دون أن يرفع ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا له حكم الرفع لأن هذه المسائل هذه لا يقولها الإنسان باجتهاد ولا يقولها الإنسان برأيه هذه مسائل غيبية كذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب يعني كيقول لك من فعل كذا وكذا يعطى مئة حسنة كيحدد لك الثواب وكيخصص وحد القدر كيخصص واحد القدر إذن هذا التخصيص تشريع ولا يصدر إلا من مبلغين عن الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء الأنبياء أو اللي يقول لك مثلا من فعل كذا فلو كذا وكذا من العقاب يعني كيحدد واحد النوع من العقاب وكي يخصص هذه الصيئات كي يروح عليها صاحبها أو يقول مثلا يعني بحال يقول من فعل كذا وكذا فلو أجر كذا وكذا غالبا يعني هذا ما كتكون أحاديث للموضوع ولكن قلنا يكون صحيح يكون هذا الموقف صحيح فأنا ذاك يقال له حكم الرفع يقال له حكم الرفع هذا فيما يتعلق بالقول أما الفعل هو أن يفعل الصحابي ما له مجال الإجتهاد فيه أيضا حال المشهور في هذا الباب أنهم يمثلونا بصلاة الكسوف لمن يعني الصلاة عليه رضي الله عنه بصلاة الكسوف يعني كان مثلا كقول في الركوع كذا وكذا من من ركعات يعني الركعه فن فيها كذا وكذا من الركوع يعني مثلا ركوعين اكثر من ركوعين اكثر من يعني ثلاث ركوعات او اربع اربع هذه المسألة هذه لا تقال عن راي لا لا مجال لماذا للاجتهاد فيه لا مجال للاجتهاد فيه فنقول هذا الفعل له حكم الرفع له حكم الرفع أو يخبر الصحابين بفعل أو بقول يقول كان الصحابة يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا ولا يرون بذلك باسا أو ولا يرون باسا بكذا هذا أيضا من قبيل المرفوع من قبيل المرفوع أو إذا أضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون من قبل المرفوع الجواب نعم هذا هو القول الصحيح يعني. حال اللي ذكرنا كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابير يعني هذا طبعا هو في الصحيح بل في الصحيحين صح البخاري وصح مسلم وفي روايات كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل هذا في بيان حكم شرعي هذا في بيان حكم شرعي لا مجال الاجتهاد فيه أو يعني إذا كان لم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور حال كنا إذا صعدنا يقول جابر أيضا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا, سبحنا. هذا من علماء من قال بأن له حكم رفع من العلماء من قال بأن له حكم الراف كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا صبحنا كما في صح البخاري ومن ومن قال بأنه يعني موقوف عن جابر بن عبد الله أو لا يقول الصحابي أمرنا بكذا وهذا تجدونه كثيرا في كتبي الآثار يعني تجدونه في مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبان وتجدونه أيضا في سنن البياقي وفي سنن الدارمي وفي سنن سعيد بن منصور وفي سنن الدرقطني الدرقطني على أن الدرقطني الأصل إذا ذكر أثرا ليبين على أنه فيه مقال هذا هو أو يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو نهينا عن كذا وكذلك من المسائل المعروفة ونشورة يعني اللي دخل في هذا هذه الصورة يعني الصحابي يقول من السنة كذا من السنة كذا مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ويوتر الإقامة كما في الصحيحين أو لا بحل قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا وهذا طبعا في الصحيحين والله قول أبي قلابة عن انس قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا أقام عندها سبعا هذا حكم إذن له حكم الرفع هذا بيان حكم شرعي له حكم الرفعي وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم أو يقول راوي في الحديث عندما يذكر الصحابي يقول بعض الكلمات كلمات الأربع اللي هي معروفة في مصطلح الحديث يقول فلان يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية, أو رواية حال مثلا حديث الاعراج عن أبي هريرة رواية رواية تقاتلون قوما صغار الأعين كما في الصحر البخاري رواية وكذلك في مساله القبض ينميه ينميه حديث اللي ورد في مساله القبض وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه قال مالك ما اراه ينميه وراه ينميه معنى يرفعه النبي عليه الصلاه والسلام ومما زاده بعض العلماء يعني كالحاكم وابن الصلاح تفسير الصحابي تفسير الصحابي يعني هل له تعلق بسبب نزول آية أم لا يعني بحال كثير من الأسباب هذه لها حكم رفع الصحيح أو لا تفسير يعني بحال يقول يعني أيضا وهو بسبب نزول آية مثلا يقول جابر بن عبد الله كانت اليهود تقول من آت امرأته من دبورها في قبولها جاء الولد أحوله فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ناشئتهم. أن ناشئتهم كما في صحيح مسلم فهذا له حكم الرفع له حكم الرفع يعني هذا تفسير الصحابي اللي هو كيكون غالبا سأ يعني مشي مشي لغتان أو يعني مسألة قال من أجل اللغة أو من أجل تفسير عبارة غامضة لا كيكون هذا من قبيل المرفوع إذا كان بحال نزول ايه عند تعلق بسبب النزول مفهوم وإن كان الحاكم قال تفسير يعني اللي كيكون غالبا لا يقال عن رأيه له أيضا حكم الرفع له حكم الرفع مفهوم طيب إذن هذا فيما يتعلق بشرح هذا البيت لكن يبقى الحكم حكم الرفع حكم الموقف بصفة عامة مش الي كنقول بأنه مرفوع فقط لا بصفة عامة الموقف كغيره من الآثار يكون صحيحا اذا كان السند اليه صحيحا ويكون حسنا اذا كان السند اليه يعني اذا كان يوجد فيه من قليل فيه صدوق ويكون ضعيفا اذا كان السند اليه ضعيفا اذا كان السند اليه ضعيفا اذا هذا هو الحكم دياله ولكن إذا ثبت أنه فعلا هذا الموقف صحيح أو ثبت أنه حسن لأن الصحيح الحسن كلاهما يعني صحيح للعمل لكن يا ترى إذا قلنا بأنه صحيح هل يجوز الاحتجاج به أم لا يعني ثبتت الصحة خلاص يعني لا خلف في كونه صحيحا أو لا خلف في كونه حسنا هل نحتج به أم نحتج به أم الجواب أن الأصل في الموقوفات عدم الاحتجاج بها لأنها قوال الصحابة وأفعال الصحابة يعني ما عنداش يعني قيمة الحديث المرفوع لكن إذا ثبت ما يقوي بعض الأحاديث الضعيفة كما في المرسل فهذا يعني مثل مس يقول الصحابي يذكر لنا عملا يقول بالسنه كذا او العمل بالسنه اذا لم يكن له حكم الرفع طبعا اما اذا كان له حكم الرفع فهو حجك المرفوع اما ان يذكر حديث ضعيفا ضعف خفيفا ويقويه بموقوف او بموقوفه فهذا يحتج به هذا يحتج به إذن هذا هو القول الراجع في المسألة لكن ما قيل فيه بأنه من قبل الرف هذا طبعا يحتج به لأنه يعني لو حكم الرف كأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك. وكالعادة بعض الأسئلة ما هو الحديث الموقوف ما هو الحديث موقوف لغة والصلاح وأذكر بعض الأمثلة منه أذكر مثال الموقوف القولي ومثال آخر للموقوف الفعلي ومثال آخر للموقوف التقرير التقريري وما حكم الموقوف بالأنواع الثلاثة أو للأنواع الثلاثة وما الفرق بينه وبين المرفوع ما الفرق بين الموقوف وبين المرفوع ما هو الموقوف الفعلي وما هو الموقوف القولي وما هو الموقوف التقريري التقريري أذكر الأمثلة كما قلنا ثم قال المصنف رحمه الله في النوع السادس عشر والسابع عشر المرسل والغريب ومرسلون منه الصحابي ساقط وقل غريب ما روى راوين فقط وهل البيت أصلحه بعض العلماء يعني فقال ومرسلون من فوق تابعين ساقط وقل غريب ما روى راوين فقط ما روى راوين فقط ونقف هنا وغدا ان شاء الله نتابع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لعند الشيء